وأن هذه العوامل عملها متوقف على السماع وذكرنا أن السماع يتعلق في نوع العامل في, في, في لفظ العامل وفي نوع عمله أما المعمول فالسماع لا يتعلق به إذ بمجرد ما نجد حرف جر أي اسم نتبعه لهذا الحرف يكون مجرورا. ايضا بالنسبة للجوازم مثل السماع يتعلق بلفظ الجازم يعني لا اعتبره هذا الحرف جازما إلا إذا سمعته من العرب العرب استخدموه حرفا جازما وكذلك الجزم هذا أمر سماعي يعني اللفظ والعمل أما المعمول فهو جانب قياسي علاقة المعمول بالعامل جانب قياسي فأنا يمكنني أن أأتي بأي فعل مضارع بعد حرف الجزم وأجزمه به فهذا الجانب السماعي الجانب السمع يتعلق بلفظ العامل وبنوع العمل نحن الآن أمام نوع آخر من العوامل اللفظية وهي العوامل اللفظية القياسية العوامل اللفظية القياسية الفرق بينها وبين العوامل اللفظية السماعية أن العوامل اللفظية السماعية تنتهي إلى عدد محدد عدد مسموع لا يزاد عليه وهذه العوامل اللفظية السمعية لا تندرج تحت قاعدة كلية لا يمكن أن يؤسس منها قاعدة كلية فيقال كل ما جاء حرف واتصل باسم فإن ذلك الاسم يجر هذه القاعدة غير صحيحة ومن هنا نقول يقتصر فيها على السماع لفظا وعملا أما العوامل اللفظيه القياسية فإن هذه القاعدة تصح فيها كلما وجد فعل فلا بد لهذا الفعل من معمول من فاعل أو نائب فاعل فالعامل الذي لا يتوقف عمله على السماع بل يندرج عمله تحت قاعدة كلية أفراد هذه القاعدة لا حصر لهم يعني, يعني هذه القاعدة أفرادها متكثرون ولكن هناك ضابط ضابطه كلية تجمع جميع الأفراد وتمنع دخول غيرهم تحت ظلها ونسميها عندئذ قاعده جامعة مانعة كل ما وجد فعل فلابد له من معمول فاعل على الأقل لا بد أن يكون له فاعل فنقول هذه عوامل لفظية قياسية لأنها تندرج تحت قاعدة كلية يؤسس منها قاعدة كلية هذه القاعدة هي عبارة عن ضابط أفراده لا حصر لهم كثيرون فكل فعل يرفع, يرفع فاعلا فالأفعال كثيرة لا يمكن حصرها بخلاف حروف الجر أو حروف النصر فإنها تنحصر في عدد والفاظ معينة ومن هنا سميت عوامل قياسية يعني قاعدة كلية تندرج تحتها أفراد هذه الأفراد كلها متى وجدت ينطبق عليها نظام هذه القاعدة طيب العوامل القياسية إذا ما قولنا بالعوامل العوامل السماعية فهي قليلة جدا في الكتاب الذي بين أيدينا وهو متن العوامل للإمام البركوي رحمه الله نص على تسعة عوامل لفظية قياسية تسعة عوامل لفظية قياسية بينما ذكره تسعة وأربعين عاملا لفظيا سماعيا العوامل اللفظية القياسية الأصل في ذكر فيها بدأ اولا بالفعل يعني جعل الفعل هو في مقدمة هذه العوامل والسبب في ذلك أن الفعل هو الأصل في العمل الأصل في العمل ولكونه لا يحتاج إلى في عمله إلى شروط متى وجد الفعل لابد له من مرفوع بدون شروط بين ما اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل أو المصدر لابد له من شروط قال والقياسي تسعة يعني والعامل الذي يعمل عمله وهو خاضع لقاعدة كلية تسعة الفعل الفعل مطلقا لما أقول الفعل مطلقا يعني سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا وسواء أكان تاما أو ناقصا وسواء أكان متعديا أم لازما فوسواء أكان جامدا أم مشتقا فالإطلاق يذهب كل هذه المذاهب كلمة مطلقة تشمل كل هذه الحالات الفعل مطلقا كل فعل لا بد أن يرفع إما فاعلا أو اسما إن كان فعلا تاما يرفع فاعلا وإن كان فعلا ناقصا يرفع اسما طبعا يرفع الفعل يرفع فاء مرفوعا واحدا يأخذ مرفوعا واحدا هذا المرفوع تختلف تسميته بحسب نوع الفعل قد يسمى فاعلا إذا كان الفعل تاما مبنيا للمعمول وقد يسمى نائب فاعل إذا كان الفعل تاما مبنيا للمجهول وقد يسمى سمن إذا كان الفعل ناقصا نعم بعض نعم يعني لا يعني هو هو مرفوع هذا المرفوع قد يكون فاعل قد يكون فاعل قد يكون اسم بحسب نوع الفعل والفعل لا يرفع الا ما لا يأخذ إلا مرفوعا واحدا هذا هذا جانب مهم ايضا ال بينما المنصوبات فقد يكون المنصوب واحدا وقد يكون أكثر الفعل يرفع فاعل واحد وينصب منصوبات كثيرة قد تكون أربعة مفاعيل مثل في باب المفعول قد يصل عمل الفعل إلى فاعل ومفعول أول ومفعول ثاني وقد يعمل في فاعل ومفعول أول ومفعول ثاني ومفعول ثالث وقد ينصب حالا وتمييزا وجارا ومجرورا يتعلق به جار ومجرور وظرف مفعول فيه ظرف مكان وظرف فيه ظرف زمان هذه كلها الفعل يعمل فيها ينصبها الفعل جلس زيد تقول ضرب زيد عمرا يوم الجمعه امام الامير ضربا مبرحا طيب في البيت فنجد أن هذه المتعلقات كلها فاعل واحد ثم نجد أمامنا عدة منصوبات كلها نصبها الفعل الذي هو ورب فإذن الفعل يرفع فاعلا واحد وينصب مفعولا أو أكثر يقول الفعل مطلقا عرفنا مع الاط... معنى الإطلاق لا داعي بإعادته الفعل مطلقا يعني ماضيا ومضارعا وأمرا بالاضافه إلى الحيثيات الأخرى التي ذكرتها قبل قليل نحو خلق الله تعالى كل شيء خلق فعل متعدي إلى مفعول واحد الله فعل كل مفعول به خلق الله تعالى كل شيء خلق فعل ماضي يبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفعل الماضي مبني الله فاعل مرفوع على رفعه الضم الظاهر على آخره تعالى قلنا فعل ماضي يبني على الفتح المقدر على الألف والفاعل مستتر جوازا تقدره هو والجملة في محل نصب حال كل مفعل به منصوب وعلامة رفعه الضاهر على آخره كل مضاف شيء مضاف إليه مجرور على جره الكسرة وقال ونزل القران نزولا المثال الأول الذي ذكره مثالا للفعل المتعدي خلقه المثال الثاني نزل القرآن هذا مثال للفعل اللازم نزل القرآن نزولا هذا مفعول مطلق فالفعل ينصب مفعولا وينصب غير المفعول ينصب المفعول المطلق والمفعول لأجله نزل فعل ماضي يبني على الفتح القرآن فاعل مرفوع على نتريفه الضمة الظاهرة على آخره نزولا مفعول مطلق منصوب معنات نصبه الفتح الظاهرة على آخره نزل لا, لا نحتاج في فهم نزل إلى ذكر المفعول به الفعل المتعدي هو الذي يتوقف فهم معناه على ذكر المفعول به الفعل اللازم هو الذي لا يتوقف فهم معناه على ذكر المفعول به أو نقول الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه لا يحتاج إلى واسطة إلى توسط حرف جر والفعل اللازم هو الذي لا يصل إلى المفعول به بنفسه بل يحتاج إلى واسطة مثل مررت بزيد أو نقول الفعل المتعدي هو ما يحتاج إلى مرفوع ومنصوب، والفعل اللازم هو ما يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج إلى منصوب. تعريف كلها تصب في يعني في كلها تدور حول معنى واحد. يقول ولا بد لكل من مرفوع. يعني لا بد لكل فعل. من مرفوع لكل يعني هنا حذف المضاف إليه وأبقى التنوين الأمر والمضارع والماضي واللازم والمتعدي والتام والناقص والجامد والمشتق لا له من مرفوع لأن المرفوع هو الذي يقوم بالفعل فتوقف الفعل على المرفوع توقف عقلي إضافة إلى أنه توقف لغوي يعني أنت الآن عقلا لا يمكن أن يصدر الفعل من دون فاعل هذا أمر لا يقبله العقل يحيره العقل أن يوجد فعل بدون فاعل هذا أمر يستحيل عقلا فالفعل يقتضي الفاعل لزوما يقتضي الفاعل لزوما ويسمونه في المنطق دلالة التزام ولذلك الفعل يدل على ثلاثة أشياء يقولون الفعل يدل على ثلاثة أشياء يدل على الحدث بمادته خلق يدل على حدوث الخلق بالماده التي هي الخاء واللام والقاف المادة الفعل هي حروف هيائه ويدل على الزمن بهيئته الهيئة هي الحركات والسكنات التي ترافق الحروف يدل على الزمن بهيئته خلق ثلاث فتحات رافقت المادة تدل على الحدوث في الزمن الماضي يخلق على وزن يفعل هذه الصيغة تدل على الحدوث في الزمن الحاضر أو المستقبل أخلق هذه الصيغة تدل على طلب حدوث شيء في المستقبل فالفعل إذن يدل على الحدث بالمادة ويدل على الزمن بالهيئة ويدل على الفاعل بدلاله الالتزام عقلا يعني لابد ان يكون للفعل فاعل ولذلك يقول ولا بد لكل فعل لكل من مرفوع هذا التوقف هو توقف لغوي وتوقف عقلي بنفس الوقت لا يمكن ان يصدر الفعل بدون فاعل فان تم به كلاما إن تم بالفعل إن تم بالفاعل. بالفاعل كلاما يعني هذا كلاما تميز إن تم مثل امتلأ الإناء تقول تم به تم به تقول امتلأ الإناء تقول امتلأ من ماذا نقول امتلأ الإناء ماء فما أن تميز نسبة وليس تميز ذات هنا كلاما ايضا تم به طيب ما الذي تم به يقول كلاما فتصبح كلاما تمييز نسبة النسبة بين الفعل الذي هو تم والفاعل المستتر أو, أو لا لا لا لا لا لا لا الاسم المجرور بالباء تم به تم به يعني بالفاعل فكلاما يميز النسبة بين الفعل والفاعل والجار والمجرور يسمى فعلا تاما يعني إذا اكتفى الفاعل بالمرفوع ولم يتوقف فهمه على المنصوب يسمى فعلا تاما طبعا الفعل التام ينقسم إلى لازم يكتفي بالمرفوع وإلى متعدي يصل إلى مفعول به وقد يحذف المفعول به ان فهم من السياق أو فهم من القراءة أو كان مفهوم عقلا يعني مثل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلمون فعل متعد لكنه حذف المفعول به لكونه أجري مجرى لازم يعني معروف يعني يعلمون ماذا يعلمون أي نعم فان تم ال... ال... الكلام بالفاعل سمي الفعل لازما سمي الفعل تاما الفعل التام طبعا هو الذي يكتفي بالمرفوع أي نعم وإن لم يتم به كلاما لم يتم به الكلام بالمرفوع بل احتاج الكلام إلى خبر منصوب احتاج الفعل إلى خبر منصوب يسمى فعلا ناقصا لماذا قال بل احتاج إلى خبر منصوب لأن ما يحتاج ما لا يكتفي بالفعل ينقسم إلى نوعين ما لا يكتفي بالفاعل ما لا يكتفي بالفاعل بالمرفوع يعني يقسم إلى نوعين مم. إما أن يحتاج إلى مفعول فيبقى في دائرة الفعل التام وإما أن يحتاج إلى خبر يعني ال ال الذي يحتاجه المنصوب الذي يحتاجه مم. إن كان يسمى مفعولا فهو في دائرة الفعل التام لكنه فعل تام متعدي مم. مثل ضرب زيد هنا نحتاج الى المنصوب قال ان تم به كلام كلاما قال كلا تم به كلاما كان تاما فعل تام اي طيب إيه الآن ضرب زيد لم يتم به كلام ايه الان يقول وان لم يتم بل احتاج الى منصوب طيب لماذا الى خبر منصوب طيب لماذا تحت لما لماذا اتى بقيد خبر لان ما لا يتم بالفاعل معه كلام الفعل الذي لا يتم بالفاعل كلاماً لا يؤدي مع الفاعل كلاما تاما ينقسم إلى نوعين فعل يحتاج إلى منصوب ولا يكتفي بالمرفوع ولكن هذا المنصوب يسمى مفعولا وفعل يحتاج إلى منصوب لا يتم الكلام بالمرفوع لا يتم الاخبار بالمرفوع وهذا المرفوع يسمى خبرا منصوبا فإذا كان ما, ما يحصل به التمام المنصوب الذي يحصل به التمام يسمى خبرا فالفعل ناقص إن كان ما يحصل به التمام يسمى مفعولا به فالفعل ليس ناقصا طيب كل شيء خبر هذا ضرب زيد لقيت عمرا فأنا قد أخبرت عن ضرب على عمرو. طيب لو قلت كان زيد قائما هنا أخبرت أن الكينونه وقعت على زيد لا لا يوقع هذا الكلام هناك فرق بين الفعل المتعدي الذي يحتاج إلى مفعول يقع عليه الفعل وبين الفعل الناقص الذي يكون الفعل فيه قد تجرد للدلاله على الحدث ولم يصبح على الزمن ولا يصبح دالا على حدث كان زيد قائما كان هنا الآن أنت لا تفهم من كان حدث معين إنما تفهم منها زمن فقط فكان هنا تحتاج إلى المنصوب لكن لو قلت ضرب زيد عمرا فأفهم أف أن عمرا ضرب ضرب وقع عليه الفعل لكن لو قلت كان زيد قائما يعني ما أفهم من القيام آه آه آه آه آه أن القيام كان هنا صارت تح... الآن الأفعال الناقصة ما سبب نقصها قالوا الفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج احتياجا دائما إلى المنصوب احتياجا متأصلا يعني وقالوا أيضا الفعل الناقص هو الذي تجرد من الدلالة على الحدث ليصبح دالا على الزمن فقط فالان ضرب زيد ضرب دال على شيئا دال على الحدث وعلى الزمن أما كان ليس فيها دلاله على الحدث لا تدل إلا على الزمن الماضي أه. وأصبح ونفس الكلام أصبح تدل على زمن الذي هو أه. وقت الصباح أه. أضحى تدل على الزمن الذي هو وقت الضحى ولا تدل على حدث أه. حتى تقول أضحى زيد نائما الحدث فهمته أخي من الخبر نائما صحيح. صحيح. الفكرة. أيوه. الفكرة ها واضح الفكرة فإذن الكلام إذن يا شيخ إن تم به كلاما يسمى فعلا تاما ولكن هنا يعني الكلام باعتباره أتى في الكلام, الـ الـ الـ الـ الكلام الآتي باعتبار أنه ليس قيدا كافيا أتى بقيد خبر الفعل التام هو الذي يتعدى إلى مفعول به أو يكتفي بالفعل فقط يسمى فعلا تاما الفعل الناقص هو الذي يحتاج إلى منصوب يتوقف فهمه على المنصوب الآن عندما أقول ضرب زيد عمرا أنا فهمت الضرب وفهمت الفاعل لكن أحتاج إلى معرفة من وقع عليه فعل الفاعل بينما كان زيد قائما لا يفهم معنى كان إلا من خلال قائمة والحرف الثالث. يعني كان زيد ما أفهم شيء. لا الكلام هذا لا غير مفيد. إذا. لكن أصبح زيد. نفس الكلام. إذا, إذا تريد أن أن تستعمل فعل تام وتستعمل فعل نقص. إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا أردت أنه أصبح يعني يعني. الصباح من الصباح يعني هنا فعل تام. أما إذا أردت أنه أصبح زيدا عالما يعني بمعنى صاره. هنا صارت أصبح فعلا ناقصا، اي نعم. طيب يقول وإن لم يتم به كلام الكلام بل احتاج إلى خبر منصوب. ما قال لو قال احتاج إلى منصوب لشمل الحالتين، لأن الذي لا يتم به الكلام لا يتم لا يكتفي بالمرفوع يعني لا يتم الكلا لا لا يتم بذكر الفعل والفاعل فقط على نوعين إما أن يكون ما يحتاجه فاء مفعولا به وإما أن يكون ما يحتاجه خبرا فإن كان ما يحتاجه مفعولا به فنحن نبقى في دائرة الفعل التام وان كان ما يحدث مفعولا به أيضا الفعل لا يسمى قائما هو وقع عليه الفعل وقع عليه فعل كان نعم لكن على على على قيام. على على نعم. كان هنا صارت على الزمن فقط. لم تقع على اي نعم. لكن مثلاً ضرب زيد وقع الضرب على على على على على على على على وقع على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على فإذا قيد خبر قال احتاج إلى خبر منصوب فقيد الخبر هنا أتى بقيد الخبرية ليخرج الفعل التام الذي يتعدى إلى مفعول به أو أكثر مفعول به ويسمى فعلا ناقصا النقص من جهتين من جهة جهتي أن هذا الفعل لا يكتفي بالمرفوع ولا يفهم منه معنى لو ذكرت المرفوع فقط كان زيد. بل لا يتم المعنى لا يفهم منه معنى إلا بذكر الخبر المنصوب كان زيد قائما هذه هذا هذا هذا أحد وجهي النقص الوجه الآخر أن هذه الأفعال التي هي كان وأخواتها الأصل في الفعل أن يدل على شيئين الحدث والزمن هذه الافعال تجردت من الدلاله على الاحداث وصارت خاصه بالدلاله على الازمنه ولذلك سميناها افعال ناقصه يعني النقص من حيث الدلاله الاصل في الفعل ان يدل على حدث وزمن فهي نقصت دلالتها صارت داله على الزمن فقط ونقص من حيث المعنى لا يتم معناها الا بذكر الخبر المنصوب واضح معنا النقص طبعا الأفعال الناقصة بعض النحات يوصلها إلى ثلاثة عشر فعلا وهي كان وأخواتها وبعضهم يزيد عليها سبعة أفعال هي آضة ورجع وعاد بمعنى كان والبعض يضيف أيضا أفعال الشروع أفعال الشروع أفعال المقاربة أيضا تعمل نفس عمل كان وأخواتها والصحيح أن الأفعال النقصة لا تنحصر تحت عد لا تنحصر في عدد معين مم. لأن أي فعل تام عاملته معاملة الفعل الناقص في الاستعمال فإنه سيحتاج إلى اسم وخبر ولا يفهم معناه بمجرد ذكر المرفوع وبالتالي يمكن أن تحول كثير من الأفعال التامة إلى أفعال ناقصة من خلال طريقة الاستعمال آض زيد الراجع ذهب محمد قائما لا هنا قائما تكون حال آض زيد الراجع تقول آه تقول انطلق زيد ذاهبا انطلق زيد يركض افعال الشروع افعال الشروع كلها تعمل نفس عمل كان انطلق صالح أحد من افعال الشروع نص افعال الشروع كل فعل يدل على البدء شرع بدا طفق اخذ كلها تنصب ترفع على وتنصب الخبر طيب اذن الصحيح ان الافعال الناقصه لا تف... لا... ليست سماعيه قسم منها سماعي وقسم منها قياسي تقاس على السماعي لكن نحن يذكرون لنا ثلاثه عشر فعلا هي المشهوره كان أم... كان اصبح اضحى امسى صار ظل بات ايوه ليس هذه ثمانية افعال تعمل بدون شرط، فعل ناقصة. ويذكرون لنا أربعة أفعال تعمل بشرط، وهي زالح وبرحة وفتياء ونفكه. هذه تعمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي. لا زاله ما برحة ما نفكه ما فتياء. <سؤال> و فعل... صار عندنا كم فعل أي صار اثناعشر فعل ويذكرون فعلا وهو دامه يقولون يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية فيصبح المجموع 13 فعلا هذا العدد المشهور في كتب النحو المطولة ستجد أن هناك من يضيف سبعة أفعال على هذا العدد فيصبح العدد عشرين فعلا أضف إلى ذلك أفعال الشروع وأفعال المقاربة وهي ثلاث أفعال المقاربة وثلاث أفعال الرجاء وأفعال الشروع غير محصورة كثيرة فعدم الحصر يأتي من جهتين من جهة جهتي أن أفعال الشروع تعمل نفس عمل كان وأخواتها وهي غير منحصرة احتعد ومن جهة أخرى يمكن أن يضمن الفعل التام معنى كان أو معنى أحد أخواته فيعامل معاملة الفعل الناقص فتتكاثر هذه الأفعال من خلال هذين الطريقين نبدأ بالامثله نقول نحو يقول إن, إن, لم, إن لم يتم به الكلام بل احتاج إلى خبر منصوب يسمى فعلا ناقصا نحو كان الله تعالى عليما حكيما قبل ذكرنا في الفعل يعني أن الفعل يحتاج إلى فاعل. لابد له من مرفوع. لا بد له من مرفوع. هذا المرفوع يمكن أن يسمى فاعل، يمكن أن يسمى نائب فاعل، يمكن أن يسمى سمن بحسب نوع الفعل. إيه. لا بد من مرفوع. أن, أن،, أن،, أن, أن الفعل أن مرفوع أيضا. لا لا يشترط المنصوب. يمكن أن يكون موجود، ويمكن أن لا يكون موجود. لكن ما ما يتو... ما يحتاج إلى منصوب على نوعين. ما يحتاج إلى المنصوب ليكون مفعولا به. يعني يتعدى إلى المنصوب. يعني, يعني هناك فعل متعدي وفعل لازم. لازمًا. اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع. في قسم التام. في قسم التام. القسم التام الفعل التام ينقسم إلى لازم وهو الذي يكتفي بالمرفوع. ومتعدي وهو الذي لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج معه إلى منصوب. شخ الأفعال الماضية كلها منها ما هو لازم ونها ما هو متعد. يعني كون الفعل لازم أو متعدي لا علاقة له بكونه ماضيا أو مبارعا أو أمرا لا علاقة له بهذا إنما هناك أوزان في تدرس باب اسمه اللازم والمتعدي سيأتي باب في علم نحو اسمه اللازم والمتعدي الأمر لا يكون إلا متعديا لا يمكن الأمر يعني أنت تأمر شخصا تطلب منه يعني يعني الأمر لا بد أن يكون له فاعل لكن آه آه قد يكون لازم طبعا وقد يكون متعدي أضرب زيدا هنا متعدي أما لو قلت نم فهنا لا يا بد له من فاعل لكن اللزوم البفؤل به يمكن أن يحتاجه ويمكن لا يحتاجه طبعا بالنسبة للأمر فاللزوم والتعدي وارد في الماضي وارد في المضارع وارد في الأمر قضية اللزوم والتعدي. يعني قس قسم التام الفعل التام ينغلق الآن ب بالأشياء التي ذكرناها. إيه له لا بد له مرفوعا إيه نعم. سواء اختلف اسمه وأنه ينقسم إلى إلى متعدد ولازم. إيه نعم. هذه في جميع ال ال. الأفعال التامة. في جميع الأفعال التامة. لكن لكن هذا هذا فعلها. لكن في في مثلًا الفعل الأمر مثل ما ذكرنا. الفعل مطلقا الفعل الفعل الامر والماضي مبنيان أصلاً ليس, ليس ليس معربين قضية الاعراب والبناء وقضية كون الفعل ماضي أو مضانع أو أمر هذه لا تؤثر في كونه لازما أو متعديا اللزوم والتعدي هناك صيغ أو زان مشهورة سمعت من العرب للفعل اللازم يعني نقول شهر الآن لهمنا أن الفعل بجميع أنواعه يعمل كذا يعني نعم يأخذ مرفوعا أه. لزوما أه. أما المنصوب فهناك أفعال تحتاج إلى منصوب هناك أفعال لا تحتاج إلى منصوب أه. والمنصوب قد يكون واحدا وقد يكون أكثر واحد. وقد يكون مفعولا به وقد يكون مفعولا له مفعولا مطلقا مفعول لأجله مفعول فيه أه. ظرف جار ومجرور متعلقا بالفعل وكان ناقصا كان خبرا يكون خبرا وقد نقص. وقد يكون يعني الفعل الناقص يأخذ خبرا ويأخذ ايضا غير غير الخبر الفعل الناقص ينصب المفعول به خبر. ينصب خبرا وينصب مفعولا فيه وينصب مفعولا مطلقا وينصب ظرفا وينصب جار ومجرور ما في لا ايش في ذلك الله اخذنا العامل المعنوي ان تجرد الفعل من العوامل اللفظيه اللفظيه يكون مرفوعا نعم. هذا عامل له لكن من أين يعني الماضي والامر والأمر مبنيان أصل ليس يسمع لا لا يرد عليهم الكلام هنا صح؟ طيب في الماضي مثلا مبني دائما طيب ما علاقة البناء بما نحن فيه؟ لا بس نفكر الإشكال اللي في ما في إشكال الإشك أنت الإشكال عندك أنك تريد أن تقول المعرب عامل قياسي والمبني عامل سماعي صح؟ آه لا آه لا بس أنا قصدي الان البناء هنا خرج مثلا او دخل او, أو مثلا لم هذه أسماء مبنيه هذا الفعل الفعل الماضي يعمل في غيره لكن لكن هو لكنه هو مبني لا يعمل فيه غيره نفس فعل الأمر نفس الكلام يعني الافعال المبنيه تعمل في غيرها آه. ولكن لا يعمل فيها غيرها مثل الحروف مثل الحروف يعني شابهت الحروف في هذا الجانب أما الفعل المعرب فهو عامر في غيره معمول لغيره, لغيره ولكن الأسماء المبنية كما قلنا فلوظم أن تكون عامرة ومعمولة تكون عامرة ومعمولة نعم لكن الأفعال المبنية لا تكون معمولة إطلاقا لا, لا ليس بهذا التقييد. في الغالب لا تكون معمولة ولكن يمكن أن يأتي الفعل المعظم مثل يمكن أن يأتي في محل مثل الاسم الببني يمكن أن يأتي في محل رفع صفة في محل جر صفة في محل نصب حال يمكن أن يأتي في محل جذب فعل شرط يمكن أن يأتي في محل جذب جواب شرط هذا الفعل الماضي يمكن أن يأتي في هذه المعال لا يتحرك من بنا لا يتغير بناه وهنا طيب فإذاً يقول الفعل أن نحو كان الله تعالى عليباً هنا كانت لا تكتفي بالمرفوع تحتاج إلى المنصوب يتم المعنى كان فعل الماضي ناقص وقلنا ناقص صح وإن قلنا ناسخ صح ناقص لأنه لابد له من منصوب وناسخ لأنه ألغ حكم المبتدا والخبر فجعل المبتدا اسما له وجعل الخبر خبرا له إن قلنا ناسخ فباعتبار وأن قلنا ناقص فباعتبار آخر فعل الماضي ناقص مبني على الفتح الله اسم كان مرفوع ان الله الضم ان على آخره الله يجب ان مبني أيضا مبني الله يجب مبني مبني ما في إشكال. مبني. في الماضي مبني. في الله يجب ان نتعلم ان الله يجب ان نتعلم ان الله يجب ان نتعلم الله منصوب وعن مصبيه الفتح طيب حكي من خبر ثاني منصوب على التصبير الفتح هذا الاول ونحو صار صار العاصي مستحقا للعذاب صار عالم ماضي ناسخ او ناقص مبني على الفتح العاصي اسم صار مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدرة على اخره منع من ظهورها الثقل الياء تقدر عليها الضمه للثقل يعني يمكن ان انطقها عاصي ولكن بتكلف مستحقا خبر صار منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره للعذاب اللام حرف جرب على الكسر لا محل له من العراب العذاب اسم مجرور باللام وعلى مجره الكسر الظاهر على آخره ونحو ما زال المذنب بعيدا من الله تعالى ما زال ما حرف نفي ببنى على السكون لا محل له من العراب زال فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المذنب اسم زال مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره بعيدا خبر زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره من حرف جر مبني على السكون وحرك بالفتح التقاء الساكنين من, من الله الله اسم الجلال مجروم بمنه وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره والجر المجروم متعلقان ببعيدا تعالى قلنا فعل ماضي يبنى على الفتحة المقدرة على الألف والفاعل مستثرة الجرازين تقبله في محل نصب حال ونحو تقبل التوبة يعني هنا ما تعالى مثال على لا لا في هذه يعني نحن يعنينا خلص هذا محلا مبني وأخذ فاعلا مستثرة لأنه لا بد لهم المرفوع لكن شاهدنا الفعل الناقص ما زال المذنب بعيدا ونحو تقبل التوبة ما دام الروح داخلا في البدن تقبل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلى نترفعه الضم الظاهر على آخره التوبة نائب فاعل نعم الروح, الروح يمكن أن يذكر يمكن أن تقبل التوبة. التوبة نائب فاعل مرفوع. قلنا تقبل فعل مضارع. مرفوع فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلى أن ترفيه الضم على آخره التوبة نائب فاعل مرفوع وعلى أن ترفيه الضم على آخره ما دام ما حرف مصدر ظرفه مبني على السكون لا محل له من الإعراض دام فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الروح اسم دام مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره داخلا خبر دام منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره في البدني في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب البدني اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره والجر المجرور متعلقان بالخبر داخلا وليس ليس الله تعالى جسما ليس فعل ماضي ناقص وابني على الفتح الله اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره تعالى فعل ماضي وابني على الفتح المقدر على آلف من منظوره التعذر والفاعل مستتر تقدره هو الجملة في محل نصب حال جسما خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره طبعا هذه الأمثلة هذه الأفعال التي ذكرها الأفعال الناقصة وهي كان وصار وما زال وما دام وليس هذا هذا تبثيل نوع في الامثله فذكر ما لا يحتاج ما يعمل بدون شرط وهو كان وصار يعمل بدون شرط وذكر ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي او شبه النفي ولما نقول شبه النفي نقصد به النهي النهي والاستفهام ما زال وله ثلاثة أفعال تتبع أخرى فيها. وذكر أيضا ما دام ذكر النوع الثالث من الأفعال الناقص وهو الذي يشترط أن يتقدم عليه ما المصدري والظرفية وهو فعل واحد وهو دام فقط. وليس طبعا نقول أيضا هذه تقسيم آخر كان صار زال. هذه طبعاً صار كان صار زال هذه أفعال تقبل التصرف يعني يأتي منها ماضي ومضارع طبعا كان وصار يأتي منها ماضي ومضارع وأمر زال يأتي منها ماضي ومضارع فقط دام وليس لا يأتي منهما إلا الماضي فهما فعلا جامدان يعني الجامد هو الذي لا يأتي منه إلا صيغة واحدة والمشتقلتين من أكثر المشتق يمكن أن يكون نسميه متصرف تصرف ناقص إذا كان يأتي منه صيغتان فقط ماضي ومضارع نسميه متصرفا تصرفا تاما إذا كان يمكن أن نشتق منه الأفعال الثلاثة ماضي ومضارع وامر فكان يكون صار يصير صر هذا متصرف تصرف تاما زال يزول زال يزال يزول من الزوال زال يزال, يزال ما يزال لا يزالون مختلفين هذا يأتي منه ماضي ومضارع ولا يأتي منه أمر ولا يأتي منه أمر فيكون متصرف تصرف ناقص دام لا يأتي منه إلا هذه الصيغة دام الماضي ليس لا يأتي منه إلا صيغة الماضي فلقول ليس ودام فعلان جامدان لا يتصرف لا يأتي منهما إلا صيغة الماضي إذا خلاصة هذا الباب خلاصة هذا العامل الأول الذي هو الفعل أن العامل هنا هو الفعل نفسه الفعل يرفعه يأخ... لا بد له من مرفوع سواء سميت هذا المرفوع فاعلا أو سميته نائب فاعل أو سميته اسما لا بد له من مرفوع الفعل يرفع يأخذ مرفوعا واحدا ويمكن أن ينصب أكثر من منصوب ينصب منصوبا واحدا وينصب اثنين وينصب ثلاثه وينصب أربعة أو حسب احتياجك إلى المنصوبات الفعل ينقسم إلى لازم ومتعد. اللازم ما يكتفي بالمرفوع، المتعد ما يحتاج إلى المنصوب. الذي يحتاج إلى المنصوب، المتأذن ينقسم إلى لازم الذي يتعدى إلى المنصوب ينقسم إلى تام وناقص. الناقص طبعا هو الذي يفتقر افتقارا متأصلا إلى الخبر وهو كان وأخواتها. وأيضا قلنا ناقص لأنه صار دالا على الزمن ولم يصبح دالا على حدث معين والأفعال الناقصة طبعا مثل لها بكان وأخواتها وهذا التمثيل ليس حاصرا وإنما تمثيل من أجل التوضيح وبقيت أفعال أخرى لم يذكرها قلنا تصل إلى 13 فعلا مشهورا بعضهم يضيف سبعة أفعال يلحق بكان واخواتها أيضا في العمل أفعال المقاربة وأفعال الشروع وأفعال الرجاء كلها هذه تعمل نفس عمل كان ترفع اسم وتنصب خبرا إذا هذا العامل الأول القياسي الفعل بكل أنواعه يرفع لا بد له من فاعل ثم قد ينصب مفعولا وقد ينصب أكثر لزوما وهو الناقص وجوازا وهو غير الناقص وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نكتفي بهذا القدر لأن أشوف إنه هذا لا ما هو قذر تأخر لكن أشوف إنه الفعل العامل هذا يحتاج إلى شيء من التأمل. خذش. الفعل ثاب واسع ما هو.